بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبت غير مرضات والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم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 أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غلا ظن شدادٌ لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يَا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 نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله بَيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط